إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفة وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إِذْ يُشِئْكُمْ نُعَاسًا أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ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 سَاؤُولَ كَيْفَ قُلُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَضْرِبُوا فَانْقَلَعَ نَاكِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاءَ قُلْ دول ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب لا لكم فذوقوا ان كان عذابا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 وَمَن يَّولِهِ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا لِّفِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بغضب من الله ومأواه جهنم وبيس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا